بسم الله الرحمن الرحيم اخطاؤنا في رمضان, أخطاؤنا في رمضان. من اخطائنا في رمضان تقبل الله والغناء والغفل عن الدعاء الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كل من دخل عليه رمضان من المؤمنين فقد أدركه من الله قبل عظيم أحطاؤنا في رمضان المبضيء البكرى رمضان على كل وحوية وحو هل إهلالك شهر بار رمضان جان وفرحناه أهلا رمضان عد بقى على ضحف رمضان كريم يا الله, الله أكرم يا أبو محمد الكلام ده جايبينه مني خطأ ألغت الله عن صناة الطراوية في أول ليلة من ليالي رمضان أخطأ هنا في رمضان ده أول ملمف يقول بكرة رمضان سجد الأسواك ضيبة المخاد. هو أبير عليه بكرة رمضان أخطأ في الاثنين كيلو جبنا أريش للعيام بكرة القيامة هو آخر ذاتكم هو ما كانش زبادي السياب هيبقى باطل أخطأ هنا في رمضان سجدنا على المساجد في رمضان الله شاء الله حتى الفن حتى الثفر طيب بعد رمضان يغلقون دكاكين الصاع وإلى اللقاء إلى رمضان القادم. أحطاؤنا في رمضان الإنسان يصوم في رمضان ولا يصوم أنا أبشره. اخطائنا في رمضان دي هي موقت في نهار رمضان خارج من غير مكيال يعني انت يا بنت اللذين عارفه ان رمضان ساعه الافطار تلبس اللي على حد تغرق نفسها بهيه وتخرج تدور في الاسواق اتهازينا اخطائنا في أبهى زينة. رمضان مشاجرات ومشاحنات وكل يتعلل بانه طايق كان ربنا فرض علينا الصيام عشان نقل ادب بعضنا على بعض اخطائنا في رمضان قبل المغرب بس حاول تركب اسلوبي لكن تنزل من غير هدوما أحطاؤنا في رمضان هو بيصلم على الطروير فمراسك انظمها مراتي. مع السمر الخسي يا جد أحطاؤنا في رمضان اثار الحامل والمرضى إلى أطرورة هشاء الله واسهم سين كيلو لك أنا أحامل يا خوي تنزل جسومي سبع تيام أحطاؤنا في رمضان ثم حوالي ستة وثلاثين غلطة فاخدهم الليلاد وتدعيني أحطاؤنا في رمضان محاضرة ملقيها فضيلة الشيخ موسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة